وَلا قدَدذَ رَأن لِجَهًاَّ مَكَفِي رَم مِنَ الجّ وَإِسِ لَهُ قُلوب الل يفقَون بِهَا وَلَهُ أَعيُون الل يُبصِرون بِهَا وَلَهُ آذَان الل يسممعونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون